الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ترجع البصر هل ترى من فطور ثم أرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زيئنا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا في ذا سمعوا لها شهيقا وهي تفور تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الغَيْظِ ما أَلَمَّا مَاءٌ قِي فِي جَافٍ سَأَلَكُمْ خَزَنَةٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ